تَلاَ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعيدا جُرُزَا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا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 أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلية لولا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأخووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم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 وتحسبهم أيقاظا وهم ركودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيدا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا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 قَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَلاَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَا نَظَرْبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَفِيذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة وابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل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 ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولدفوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 ويستغيث يغاث بماء إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إن من أحسن عملاً أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأن يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ ذَهْبٍ وَيَلْبَسُونَ فِيهَا بَحْضَرَ استبَرط متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وانضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عنب فَفنَّهُ م وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا وَجَعلنا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 قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي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 هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابه وخير عقابه أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إنزل من السماء. فاختلط به نبات الأرض فاصبح هسيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا ويوما سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعلضوا على بِكَ وَصَفًا لَقَد جِئْتُمُنا كَمَا خَلَقناكم أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما ولا يظلم ربك أحدا وإذ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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضبا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم أرأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مخل وكان الإنسان أكثر وَلَئِن جَدَلَ لَنَذلَلَنَّهُمْ وَلَئِنْ نَصَرْنَاهُمْ لَيَكُونُنَّ لَنَا إِذَا جَاءَهُ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحطوا به الحق واتخذوا آياته وما انذروا هزوا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 فَلَمَّا بَلَغَ الْغَوْلُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَاحُهُ ثَمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَلَمَّا تَجَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نده فرتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا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 صدرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صادرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء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 تطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترذقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إِذَا لقيا غلاما فقتله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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طريانا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 ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صدرا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 فَلَمَا فَسَوْفَ نُعَذِّبهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَثْبَعَ سَلَامًا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 جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَتَكَنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ردماً. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخون حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما اصطاعوا نُهَرُهُ وَمَا لَهُ نَقَبًا قَالَ هَذَا رَصْدٌ مِّنَ ربي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ أَوَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَأَنْتَ أَرَى في الصور فجمعناهم جمعاً وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً الذين كانت أعينهم حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبيكم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 أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن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 كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر لكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن اشتركوا في القناة If I'm gonna make